موليدك يا امير المؤمنين نور باهي وشعب العايله من موليدك يا امير المؤمنين نور باهي وشعب العايله بلت ودود وسلم محمد هالوليد هالوليد نصبك حبك وزيرك ولمت المختار عيد واغنى من نعداك احنا يا علو حبك رصيد بالقلب قمرك يا حيد لا تضل قبرك بعيد الهجى والله نصلي لبي بلت من هجى والله نصلي رحيتلك عبو وانا ضهو فرحيت بالاكل سمه كعب طلقت بك حيدر ما ضل ه فاطمه والدليل وياي جيب دليل اللي را رايد يفهمه نروح نادع للسفينه بنروح نادع للسفينه والحمايل حماي قالي بك نروح يا راعي البيعه قالي بك نروح يا راعي يا علي يا علي علي يا علي مشع ضياء اك نز الستار البدور النوركم زمان الليل والنهار وفجر والشمس فيك قام العصر وقعدت دغدغت اليوم بدون ابو اتزاول ثقل يلطوب القبور اتزاول ثقل بيد عن محمد كم روايه وكم حديث وحد الاسلام حيدر ما يفرطنا الحديث نصاب من البحر حيدر لوراث ولا وريث والغدير الامه صاحت هل جيتك يا ابو غيد هل بجيتك يا, يا هل جيتك يا ابو هل جيتك يا امام الملتقين هل جيتك يا امام الملتقي يا رب العالمين يا امير المؤمنين منور بنو يشع بالعالمين منور يا علي انت الوسيله لاقرب يوم النشور يا عل الحق اللي داير وانت ثابت دا ما تدوه علي يا علي انت الوسيله لاقرب يوم النشور يا علي الحق ليك داير يدائر وانت دابه ما تدور من هوب القرع عن ذكره وشبه بالجدوزبور بالروايات اللي نتهت وضاعت عدت امور يا من ناداك يا حصن الحصين يا من ناداك مخرجا ومهندسا للصوت كرار الموالي, كرار الموالي اداء الرادود الحسيني مل احمد القريشي كلمات الشاعر الحسيني مرتضى الذهباوي التصوير والمونتاج أحمد الزيدي